يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيذن لكم إلا أيذن لكم إلى طعام غير ناظرين إن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحييي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن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 ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء خواتهن ولا نسائهن.